الثلثة المحديد البحر في البحر الكاريبي صلى تقديم الشيخ علي الوصيفي حضر الله بالدرس الثالث يشرح قتابه مرارات المغربي بعقيدة المحديد في, عقيدة المحدي في الثاني الرابع الأول أربعة ورق ورق الثامن عشر من أكتوبر Please announce the continuation of the classes of Sheikh Adil Wazifi, and today is our third session, an explanation of the books, of the Sheikh's book. is the book, from the of the people, now heed to those seeking nearness or closeness to the Lord. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 فلا زلنا في مقدمة هذا الكتاب منارات المقربين في عقيلة الموحدين الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به المسلمين اللهم أمين أتكلمنا في اللقاءين السابقين عن البسمله بسم الله الرحمن الرحيم وبينا أن الاسم في قوله تعالى بسم الله متعلق بمحذوف تقديره فعل يعني أبدأ بسم الله أكتب بسم الله، أشرب بسم الله، أو تقديره اسم يعني ابتداء بسم الله، وهكذا، وهذا المحذوف تقدم عليه ليش؟ لأن اسم الله سبحانه وتعالى يسبق كل فعل وكل شيء في الوجود جاء باسم الله سبحانه وتعالى فلذلك قدم اسم الله عز وجل لأن الله هو الأول بالابتداء سبحانه وتعالى Because we hear your key, quite now. Okay, I'm sorry. Because. Because. Because. Because. Because. Because. Because. Because. Because. Because. Because. Because. Because. Because. Because. Because. Because. Because. لا يمكن أن يكون قديما ازليا مع الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون مع الله سبحانه وتعالى قديم أزلي فالله عز وجل هو الأول وكل شيء غيره فهو مخلوق بتخليقه إذا وجد التخليق وجد الخلق يعني وجد المخلوق يعني فعل التخليق ولذلك نقول ان الاسم او الاسم يقدم على جميع الافعال التي يقوم بها العبد والاسم من السمو والشرف والعلوم وهو متضمن لمعاني دليله بجوار كونه دالا على المسمى وهو الله عز وجل والله أعرف المعارف سبحانه وتعالى واسم الله عز وجل عالم دال عليه متضمن لمعنى حسن أو معاني حسنة, حسنة جميلة لا يستطيع أحد حسرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثماء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ذلك لتعدد كمالات صفاته سبحانه وتعالى الله هو المألوه المعبود المحمود الرحمن اسم لطيف رقيق وهو صيغه مبالغة تطلق على الله عز وجل كعلم دال عليه وكصفة متضمنة اسم الله عز وجل فاسم الله عز وجل يتضمنه من الصفات صفة الرحمة والرحمن على وزن فعلان يعني كثير الرحمات والرحيم يعني الذي هو قادر على توصيل رحمته لمن أراد أن يرحمه هذا باختصار ما تقدم وتكلمنا عن الاشتقاق اشتقاق اسم الله عز وجل من أفعال متعددة أفعال متعددة بما يدل أي تعدد الأفعال بما يدل على تعدد صفات الله عز وجل وكمالاته يعني تعدد الأفعال المشتق منها اسم الله عز وجل وهو اشتقاق التلازم يدل على تعدد كمالات الله سبحانه وتعالى فهي فوق العد وفوق الحصر سبحان الله رب العالمين ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعه قال فأسجد تحت العرش فيعلمني الله محامد لم أكن اعرفها من قبل كما بينا قبل ذلك ونبدأ بسم الله سبحانه وتعالى في تفسير تلك المقدمة فنقول وبالله التوفيق الحمد لله والصلاه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المصطفين الأخيار وعلى أزواجه أمهات المؤمنين أما بعد كلمة الحمد لله الألف واللام في لغة العرب المتعلقة بالحمد للاستغراق والمراد يعني استغراق جميع أنواع المحامد كلها لله عز وجل فالله عز وجل يحمد من كل وجه سبحانه وتعالى ويحمد بالتمام والكمال على جليل صفاته وعظمه ذاته وجميل افعاله وافضاله وانعامه على عباده وعلى المؤمنين كلمه الحمد هي الاخبار بكمالات الله سبحانه وتعالى او ذكر المحمود وهو الله بكمالاته هذا هو المعنى المراد من الحمد يعني تذكر الله عز وجل وهو المحمود بكمالاته فالحمد كلمة تقال باللسان كلمة تقال باللسان تتضمن ذكر الله عز وجل بكمالاته وهو المحمود مع محبته وتعظيمه لان الحمد بغير محبه وتعظيم فهو الثناء فهو المدح فهو المدح الحمد بغير الحمد بغير محبه وتعظيم هذا هو المدح فلا يكون حمدا لكن لا بد في الحامد أن يحب المحمود ويعظمه لانك في المدح قد تمدح رجلا وانت لا تحبه وانت لا تعظمه لكن إذا حمدته فلا بد ان يتضمن ذلك محبه هذا المحمود وتعظيم هذا المحمود اذا الحمد ذكر المحمود بكمالاته لماذا لم نقل الحمد هو الثناء لان الثناء هو تكرار الحمد وليس هو نفس الحمد وقد يطلق على الحمد في بعض الاحيان يعني يراد بالثناء الحمد لكن الصواب الذي ذكر في القرآن أن الله عز وجل فرق بين الحمد وبين السناء لما قال سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي والمراد هنا أثنى علي يعني كرر الحمد وكرر التعظيم وكرر الإجمال وإذا اكترنا الحمد بذكر الكمالات والجلال والسلطان كان تمجيدا كان تمجيدا ولذلك جاء في الحديث وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فلما أضاف الملك للحمد كان بمعنى التمجيد المجيد هو كثير الخيرات والبركات وهو مالك يوم الدين صاحب الجلال والسلطان سبحانه وتعالى اذا الحمد يختلف عن الثناء الحمد ذكر بالكمالات الثناء تعدد ذكر الله بكمالاته التمجيد ذكر الله عز وجل بجلاله وسلطانه كما تبين في حديث الحديث القصي قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين الحديث فالحمد لله عز وجل يتعلق بأمرين أركان الحمد الثناء صيغه الثناء على المحمود من الحامد الحامد اللي هو بيعظم الله عز وجل والمحمود هو الله على المحمود عليه يعني على صفاته وكمالاته المحمود به يعني في صيغة الثناء تقول أحمدك على جلال ذاتك وعظمة سلطانك فما هو مدلول ذلك مدلول ذلك أن تفرش بصاص الذل خضوعا لله سبحانه وتعالى لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى يعني أن تقف على بصاص الذل خاضعا لله رب العالمين تبارك وتعالى إذا إذن هناك الحامي والمحمود والمحمود عليه يعني الصفاء والمحمود به يعني دلالة صيغة الحمد وصيغة الحمد إذا هذه خمسة أركان للحمد خمسة أركان للحمد الحمد يتعلق بأمرين الأول الحمد الله على كمال ذاته وعظمة سلطانه وجلال نعوته وصفاته وأفعاله يعني أحمدك على عظمة ذاتك الحمد لله فكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا حمد على كمال الذات لم يتخذ ولدا كمال الذات ولم يكن له شريك في الملك كمال الربوبيه ولم يكن له ولي من الذل يعني لم يتخذ صاحبا ليستعين به في دفع ذله فهو العزيز سبحانه وتعالى المنيع أي منيع الجناب القوي الغلاب ومنيع الجناب يعني لا يناله أحد لا يناله أحد كما قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني لن تبلغوا ضري فتضروني يعني منيع الجناب عزيز قوي غلاب منيع الجناب تبارك الله رب العالمين سبحانه الحمد أيضا يتضمن الشكر وهو حمد الله على إنعامه على عباده فإن نعم الله على العباد لا تعد ولا تحصى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فنعم الله عز وجل كثيرة ليست منحصرة ولا محدودة فإنه لم يغض ما في يمينه يعني منذ خلق السماوات والأرض يد الله ملأ سحاء الليل والنهار يعني ينفق بالليل والنهار لا تغيضها نفقه يعني لا تنقصها نفقه لا تنقصها نفقه سبحان الله العظيم يعني اسال الله من كل شيء من كل شيء تريده فان نعم الله لا تنقص ولو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخية إذا أو ينقص المخيط إذا أنزل البحر، يعني لا ينقص من ملك الله شيء لو أنه أنفق بالليل والنهار أما أنتم فإنكم إذا أنفقتم فإنكم تخشون النقصان، والله وعد المنفق بالزيادة قال ابن آدم أنفق أنفق عليه وقال في القرآن وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وما من شيء فإن الله به عليم الحمد لله يعني الحمد مخصوص بالله أي الحمد المطلق مخصوص بالله لماذا لما تعددت كمالاته حمدناه بكمالاته من كل وجه وجانب فإنه كلما تكثر الصفات يكثر الحمد وصفات الله كثيرة فهو محمود لتعدد صفاته سبحانه وتعالى أما الخلق أما البشر فإنهم يحمدون من وجه ويذمون من وجه آخر وليس هناك أحد في البشر يحمد من كل وجه الذي يحمد من كل وجه هو الله هذا فيه إشارة إلى عدم تقديس الافراد ويكفي أن تعلم أن الله خلق الإنسان ناقصا ببلوغ الخطا عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطا. وخير الخطائين التوابون المراد يعني لا تغل في أحد ولا تزد في إسرائه ولا تنزله منزلة أعلى من منزلته لأنه لا يستطيع مهما كان في العبادة والطاعة أن يعبد الله سبحانه وتعالى العبادة الكاملة التي تجمع جميع معاني الهدى والتقى الحمد لله هذا بيان في معنى استغراق الحمد لله عز وجل لجميع المحامد إما حمد على ذاته وكمالات صفاته وأفعاله وإما حمد على إنعامه وأفضاله فضل يا أخو حمد ها ممكن يتبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقدمه كما ترون بالنسبه للشرح تحتاج إلى تفصيل لانها تقعيد لما سياتي بعد ذلك وما ياتي بعد ذلك سيكون سهلا ميسرا باذن الله تبارك وتعالى و لطول الوقت المستغرق في تفصيل القول باللغة الإنجليزية فنكتفي بهذا القدر وعلى لقاء آخر بمشيئة الله تبارك وتعالى وصلهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته